مدينا دعوتنا الثابته الله علم واخلاص لا لمن يرائي الله لا لمن لمن حامل أكن للكتاب يا أخي صديقا وجهل مشكلة تعيق الطريق أكن للكتاب يا أخي صديقا I